اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتوننا سنقيرا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 فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى به جهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كل ما نضجت جُلُودَهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ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 लोहय मुरुकुम तु अल अमनतील अहलिद तुम बैनसियाला इन्नौलोहुकुम इन्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 اِنْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا